ذكر من ربهم محتس إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجء والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم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 بل ياتينا بايه كما ارسل الاول نا امنت ادلهم من قريه اهلكناها افهم وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ طَعَامًا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْتَضُونَ وَرَجِعُوا إِلَى مَا وَمَصْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا غَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ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 سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسَأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ هِيَ إِلَّا بُرْهَانٌ لَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ نَعَمَّى وَذِكْرُ من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا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 Ə وَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ENNƏ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْضَ كَانَتا رَتْقا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ əfəla yüattencimiz?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 لَتَأْتِيَنَّ رَوْعَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَعَاطِبَ بِالَّذِينَ سَطَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْعَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا فَأَفْهُمُ الْغَالِبُ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ اِمَّا مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 الذين يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَٰذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُم لَّهُ مُنكِرُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ شَهِدُوهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وجدنا طّ أَمْ أَن تَمِنَ الل عبين قالَالَذَر رَبّكُمْ رَّ رب السَّماتِ وَأَضَِّذ فَطَرَهُمَّ وَأَنَ عَلَ ذَالِكُم مِنَ الشَّاهِدين فتَ اللَّهِ لَكيدًا أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُوَلّ مُدُبِرين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 كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم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 قالوا حَذِّقُوا هُمْ نَصْرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ لَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَذَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَاثِلَه وَكُنَّا نَجْعَلُ الصَّالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أئِمَّةً متى يهدون بامرنا وارحينا اليهم تعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين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 وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَكُنْنَا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَتَفَهَّمَاهَا سُلَيْمَانُ بِكُلِّنْ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا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 ذانك وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ فَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين.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 وَأَنْذَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَزَنَّونِ الَّذِى ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَن تَسْبُحَ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 احران على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون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 اَتُم لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ آلِهَةً مَا رَدُّوهَا لَكُنَّ فِيهَا خَالِدُونَ لَهُمْ فِيهَا زَغِيرٌ وَلَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ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 اِن تَوَلَّوْا فَقل اَذَنْتُكُم على سَوَاء وَاِن اَدْرِيْ اَقْرِيْبٌ اَم بَعِيْدٌ مَّا تَعْدُوْنَّ اِنَّهُ يَعْلَمُ الجَهْرَ مِنَ القَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَنْهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ فَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ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 ومنكم من يتوفى ومنكم من يُرَدُّ إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا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 ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عقفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ على حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نِقَلَبَ على وَجْهِهِ خَاسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُ ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير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 أَلَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَظِيظٍ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَّا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 ورجوا منها من غم أعيدوا فيها وزوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جدا تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حذير وهدوا إلى الطيب من القول وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الحميد إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الَّذِي يَأْتُونَ بِالآيَاتِ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 والقائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ظامر يأتين من كل فج عمير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 ثُمَّ اليَقْضُو تَفَسُّهُمْ وَيُلُوثُونَ نُزُورَهُمْ وَيَطَّرِثُونَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّي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 لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَكُمْ مِّنْ سَكَنٍ لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ إله مَثِل الأَنْعَام فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فَلَهُ أَسْلِمُوا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 وَلْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَغَا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرِ كَذٰلِكَ سَخَّرْنٰهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ لَيَنَالَنَّ اللهُ الَّذِيْنَ حَصَرُوْهَا وَلَا دِمَاءَهَا وَلَكِنْ يَنَالُ الَّتِقٰى مِنْكُمْ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ وزين للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا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 فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خابية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيِّمِ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا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 لا يَرزُ قَدهُ الله رِسطَ حَسَنَا وَإِ اللهه لَ خَرُ الرزقين لا يدُخلََّهُم ندُخَلَضَ وَإِ اللهَّه عَم حَم ذلكَلِكَ وَمَن عَاقَبَ بِ مِسِْمَا عوقِبَ بِهِ سَُّ بُغِييَ عَلَيْهِ لََصرًا َّهُ اللهَّ إِ اللهَّه لَكُ وَثُ ذَلِكَ ب بأنن اللهَّه يُولِجُ الليلَ فَِّهَارِ وَيون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 هُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَنَهُم نَاسِخُهُ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَدَعْ إِلَى رَبِّكَ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 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَنْ يُنَزِّلَ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا ليس لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ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 وَإ يَسْلُبهُمُ الذُبَابُ شَيْئ الل يَسْتَ قِذُهُ مِنْ ظَرْثَ الطَّالِبُ وَرمَ قُُّ ماَا قَدَر اللهَّه حَقَّّ قَادَلِ إِ اللهَّهَا لَقَو عزيز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 ملة أبيكم إبراهيم وسمىكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاتَّصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ